بسم الله الرحمن الرحيم وان النساء غرقن والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا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 فقال الله ربه بالوعد المقدس قوا اذهب إلى فرعون إنه ضغى فقل هلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فاراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكان الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاق يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزة الجحيم لمن يراد، فأما من طغى، وأترى الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المؤوان، وأما من خاف مقام ربه ونهى.